أيا نفس حزماً وعزماً يصون لقلبي الكسير بحسن الظنون فعودي لربي أيا نفس عودي فربي رحيم لطيف ودود فربي رحيم لطيف ودود وتوبي علي طيش حتى يحين لقاء الإله الغفور الكريم له الحمد والفضل رب رحيم عفو غفور سميع مجيب عفو غفور سميع مجيب يا نفس حزما وعزما يصون لقلبي سيروا بحسره الظنون فعودي لربي ايها النفس عودي فربي رحيم لطيف ودود فربي رحيم لطيف ودود حزين ايها قلبي دوما حزين قشتك المعاصي وله الفتون أيا قلب فاذكر وقوفا هناك أيا قلب كيف الوقوف يهون حساب الخلائق يوما طويلا بيوم القيامات يوما عظيم فعودي أيا نفس لله عودي بقلب كسير ودمعي غزير يا نفس حزما وعزما يصور عزماً يصور بحسن الضوار بحسن الضوار لربي يا عزما يصل بالكثير بحسن الظن بحسن الظن لي ربي لربي ربي رحيم رحيم, رحيم رحيم لطيف ودود رحيم, رحيم, رحيم ودود فاقبل دعائي رجائي بحسن الختام وحسن الظنون وبالجود والحسن فن علينا بجنات عدن وحور وعين بجنات عدن وحور وعين عزما عزما يصور لقلبي الكسير بحسن الظنون فعودي لربي أيا نفس عودي فربي رحيم لطيف ودود فربي رحيم لطيف ودود